حسبي الله ونعم الوكيل فنيعن المولى ونعم المنصير حسبي الله ونعم الوكيل فنيعن المولى ونعم المنصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله وَنِعْمَ الوَكِيل فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الوَكِيل فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الوَكِيل فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ حسبي الله ونعم الوكيل فنعمه المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعمه المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكير فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكير فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنيعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنيعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعمة المولى ونعمة النصير حسبي الله ونعمة الوكيل فنعمة المولى ونعمة النصير حسبي الله ونعمة الوكيل فنعمة المولى ونعمة النصير حسبي الله فني عم المولى وني النصير حفبي الله وني عم الوكيل فني عم النصير حفبي الله وني عم الوكيل فنعم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 فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ <ش posted Europe> حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسب الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الوكيgroans... فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حسبي الله ونعم الوكيل فنعمه المولى ونعم المنصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعمه المولى ونعم المنصير حسبي الله ونعم الوكيل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 فنعم البولى ونعم النصير حفبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حفبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حفبي الله فني عم المولى وني عم النصير حفبي الله وني عم الوكيل فني عم المولى وني عم النصير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 فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النصير حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل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 حلفي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حلفي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حلفي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير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 فني النصير حسب الله ونعم الوكيل فني النصير حسبي ونعم الوكيل المولى ونعم النصير حسب الله وني الوكيل فني عما المولى النصير الله وني الوكيل فنر م وَنِعْمَ ور